فَرَمَّا فَصْلطَانُ تُبِ الْجُنُوبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُنْزِلٌ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَمِن شَرِبَ مِنْهُ فَرَسَخَ فِي وَمَنْ لَمْ يطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ أُوتِرَ زُنْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَرَمَّا جَوَّا هو والذين آمنوا معه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن الملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله ولمّا داروا لجيالوت وجنوده قال ربّنا أفرغ علينا صبراً وثبّت أقدامنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمو بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض وفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آسان